ايها الذين هاد ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولا أبداً بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم